وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد يقول المبحث العاشر ندي من المباحث اللي بتلحق بفصل الإمام بالرسل وهي الكلام عن معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء فيقول معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء ولن التعريف بالمعجزة يقول المعجزة مأخوذة من العجز وهو عدم القدرة جاء في القاموس ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجز به الخصم عند التحدي والهاء للمبالغة والمعجزة في الاصطلاح أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة فقولنا خارق للعادة أخرج ما ليس بخارق للعادة مثل ما يصدر من الأنبياء من الأفعال والأحوال الطبيعية فهي ليست بمعجزات وقولنا يجري على أيدي الأنبياء أخرج الأمور الخارقة التي تجري على أيدي الأولياء فهي ليست بمعجزات وإنما هي كرامات لمتابعتهم للأنبياء ويخرج من باب أولى ما يأتي به السحرة والكهان من الشعبذة فهذه لا تصدر إلا من شرار الخلق وقولنا للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة أخرج ما يدعيه المتنبؤون الكاذبون من الأمور الخارقة وكذلك السحرة فإنها لا تسلم من المعارضة بل يعارضها أمثالهم من السحرة لأنها من قبيل السحر والشعبذة حقيقة هذا الباب باب خطير وهو باب خوارق العادات يعني ما اعتده الناس من أمور حياتهم ما الناس من وجود أسباب ونتائج معينة إذا خرقت دل ذلك على أن لصاحبها شأنا إيه الشأن ده قد يكون نبيا قد يكون وليا قد يكون ساحرا أو فاسقا تخرق له هذه العادات فهو بحتاج يقول دلوقتي نحن لابد أن نفرق بين هذه الأمور وزيك تجد مثلا شيخ السلام من تيمية رحمه الله له كتاب الفرقان أو رسالة من رسالة لفع رسالة الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان يقول أن الصورة في الظاهر أمر خرق للعادة لكن لابد أن نفرق بين هذه الأمور ذلك ما بيلحقه بمبحث الإمام بالرسل لأن أيضا الرسل لما يبعثوا الرب رب العالمين إلى أقوامهم فينادون على الناس بالتوحيد ويأمرونهم بعبادة الله وحده وينهونهم عن الشرك فمن رحمة الله عز وجل بالخلق أنه يؤيد هؤلاء الرسل بالمعجزات أمر خارج عن الطاقة يعلم أنه تأيد من رب العالمين لإثبات صدق هذا المدعي لنواء هذا الذي يقول أنه مرسل من عند رب العالمين لذلك كان يقوله مثلا من فوائد المعجزات إيه من فوائد المعجزات أولا الدلال على قدرة الله وحكمته ورحمته ثانيا أن المعجزة فيها تأييد للرسل وبيان لصدقهم ثالثا أن المعجزة فيها إقامة للحج وقطع للمعذرة رابعا أن المعجزة فيها رحمة للخلق فإنها تحض الخلق والبشر على الإيمان بما تحدثه في نفوسهم من طبأنينة لصدق الرسول كلمة معجزة لم ترد في الآيات أو الحديث باللفظ المعجزة كده نما كانت ترد بلفظ الآية. الآية هذه ناقة الله لكم آية وقد ترد بلفظ بينة ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي ألهاتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمني لكن لا مشاحف الاصطلاح يعني زاك بن رحمه الله كان يقول وأميل إلى كلام الكلام لبن يعني أنها تسمى آيات ولا تسمى معجزات فهو بيعرف المعجزة يقول هي أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة يبقى النبي بيرسل يقول عبد الله ما لكم غيره أدلل لكم على صدقي وعلى أني مبعوث من رب العالمين فأخرق لكم العادة طبعا العادة دي أمر نسبي لو أرضنا نتبه هنا للعادة دي أمر نسبي يعني مثلا كما يضرب مثال الشيخ سامة المية يضرب مثال يقول كتاب الكتاب لسيبويه ده كتاب في النحو كتاب يعني قوي جدا في بابه في الباب النحو كتاب الكتاب ده لو جبنا واحد لسه يدوبك بيتعلم القلب باقي كده بالنسبة له كتاب الكتاب ده ايه؟ معجز صح؟ الأمر نسبي يعني مسألة العادة العادة دي نسبية لذلك فهو أمر خرق للعادة أي التي عادت البشر الخلق إنس وجن يعني الأمر اللي بيأتي به الأنبياء بيكون خارق لعادة البشر ولعادة الجن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لإنس والجن فلما يأتي, يأتي الجن بأمر من جنس أفعالهم لا يكونوا معجزاً فلابد أن يأتي بغير, إيه بغير ما يقدرون عليه بس كلمة العادة دي عايزين نعترف أن العادة دي أسواحد بعض الناس يقول لك طيب ما هو السحر بيجيب أمر خارق للعادة صح؟ هو أنت تعرف تعمل زي ما السحر بيعمل؟ لكن السحر بيخرق العادة لمن لا يعلم السحر فمن تعلم السحر؟ لم يكن ما فعله السحر بالنسبة له إيه؟ خرق للعادة بالضبط من لمن تعلم النحو لم يكن له كتاب سباوي خرق للعادة كتاب عادة معايا كده أخواني ولا إيه؟ يبقى أمر خرق للعادة مما يعجز عنه عشر من جزيه خارج عن طاقة البشر وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خارج عن طاقة البشر وطاقة الجن أو على القول بأن الأنبياء يكونون جميعا من الإنس يبقى عن طاقة البشر والجن لكل في كل معجزات يبقى خارج للعادة مصحوب بدعوى النبوة أنه بيقول انا نبي طب ما وأي حد ممكن يدعي النبوة نقول وده كلام كان لشيخ سامة مية الذي النبي الحقيقي هو مرسل من رب العالمين فده يعتبر من أفضل شخصيات البشر أفضل الشخصيات البشرية هي التي يصطفيها الله عز وجل ويختارها لكونهم رسل وأنبياء صح والذي يدعي النبوة ويكذب على الله هو من أسوأ شخصيات البشر صح فهل يشتبه أصدق الصادقين وأفضل البشر مع أكذب الكاذبين وأسوأ البشر؟ قد يلتبس انسان صادق مع انسان كاذب لكن أصدق الصادقين يلتبس مع اكذب الكاذبين هذا محال واضح الكلام ده يبقى دعوه النبوه النبي بياتي يقول اعبد الله ما لكم من اله غيره لها هدف الهدف العدل والاحسان طب المدعي اللي هو الباطل لا يمكن له هدف العدل والاحسان طيب خلق وسيرة النبي تختلف عن خلق وسيرة المتنبئ بالكذب أو مدعي النبوة كذبا تأييد والخوارق التي تجري على يد النبي تختلف عن الخوارق الشيطانية أو الأحوال الشيطانية التي تأتي على يد مدعي النبوة بالكذب فكل أمر خارق للعادة يوجد على أيدي الأنبياء للدلال على صدقهم مع سلامة المعارضة هو ده القيد الأخير ده مهم جدا يستسلم المعجزة من المعارضة يعني إيه تسلم من المعارضة؟ يعني تسلم من إن حد يعارض هذه المعجزة بمعجزة مثله أو بخارق مثله يقول وأمثلة لبعض معجزات الأنبياء فمن معجزات صالح عليه السلام أن قومه طلبوا منه أن يخرج لهم من الصخرة من صخرات عينوها له ناقة ثم حددوا صفات الناقة دي ما يعرفش يعملها حد صخرة يطلع منها ناقة ده أمر معجز ليس فقط معجز بالنسبة يعني بأمر نسبي اللي من البشر دون ما من البشر لا معجز لكل الخلق يبقى ده هيدل على إيه على أن هذا الذي استجيب له في ذلك مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى ثم حددوا صفات الناقة فدعا ربه بذلك فأمر الله تلك الصخرة أن تنفطر الصخرة اهتزت وانشقت عن ناقة عظيمة على الوجه الذي طلبه وكان أيضا من شأن هذه الناقة كانت تشرب بئر الماء وتأتي بكانه بلا من فيها من الصفات المعجز يقول الله تعالى في ذلك وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم كلمة بينة يعني العلامة التي جاءت العلامة ظاهرة لا تختلفش ما لا تلتبس على أمر الناس لا يلتبس أمره على الناس آسف. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ومن معجزات إبراهيم عليه السلام جعل الله النار التي أشعلها قومه لتعذيبه وإهلاكه ثم ألقوه فيها بردا وسلاما عليه قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ومن معجزات موسى عليه السلام فأبل من فرق معجزة إبراهيم ألم تتحول النار بردا وسلاما على بعض أتباع النبي عليه الصلاة والسلام صح لوا مين أبو موسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه لما ألقي في النار فصلى في النار ولم تأكله أمر ما وجود في السيارة وفي التواريخ طب ليه ما قلناش إن هي في حق أبي مسلم الخولاني معجزة أيها غير مصحوبة بدعوة نبوة إذا مش مصحوبة بدعوة نبوة وفي الواقع ان كده والكلام ده كثير مع المعلمة منه شيخ سامة 200 أن كرامة الأولياء هي من جنس معجزات الأنبياء طيب إحنا قلنا أن خوارق العادة للأنبياء لابد أن يعجز عنها البشر سوى الأنبياء مع بعضهم فالله جل وجل إذا خرق العادة لنبي وأتاه بمعجزة كولي يكون مثلا ابراء الأكمة فلا يمتنع أن يبرئ الأكمة نبي آخر وصل المعنى كده يبقى المعجزة في تدور في جنس الأنبياء امر معجزة في جنس الأنبياء في وسط الأنبياء إنما معجز لغيرهم معجز لغيره. لغيره. طب كرمات الأولياء هي أيضا خرق الله لهم العادة لبعض أحد الناس ممن ليسوا بأنبياء لكنهم أتباع الأنبياء فهي أيضا من جنس المعجزات لأن لماذا خرق الله العادة لأبي مسلم الخوالاني ليه لأنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ورفض أنه يقر بنبوة الأسود العنس فاتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله عز وجل على هذا الاتباع بخرق العادة له فهذا من جنس أو يلحق بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزات موسى عليه السلام العصى التي كانت تتحول إلى حية عظيمة إذا ألقاها إلى الأرض قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى الوقع أن موسى عليه السلام أتى بآيات بينات أمان فرعون فرعون عليه العائن الله قال لآتينك بمن يملك بعض الخوارق التي لا يستطيعها عامة الناس لهم من السحرة فلما أتى بالسحرة ألقوا حبالهم وعصيهم وفعلا استعملوا السحر هذا أيضا خرق لبعض عادات البشر لكنه خرق نسبة عادة نسبية هي فسط السحرة يستطيعون أن يفعلونها فيخيل إليهم من سحرهم أنها تسعة فلما ألقى موسى عصاه والسحر وجدوا أن هذه العصة تحولت إلى حية حقيقية حية حقيقية ليس تخيل حية حقيقية ابتلعت الحبال والعصي علموا أن هذا ليس من أفعال البشر لذلك جميع ألقي السحرة سجدي هم رأوا أن هذا ليس من فعل البشر تضح لحضارك المعنى يبقى دي كانت معجزة موسى عليه السلام من معجزات موسى عليه السلام أيضا أنه كان يدخل يده في درع قميصه ثم يخرجها فهي بيضاء تتلألأ كالقمر من غير سوء كأنها لمبة من واركته تبقى إيده كأنها كأنها لمبة كده من غير سوء يعني من غير مرض ليس فيها برس وليس فيها مرض قال تعالى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ومن معجزات عيسى عليه السلام أنه يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفخ فيها فتكون طيورا بإذن الله ويمسح الأكمى وهو الأعمى الكمه نوع من العمى ليس له علاق في الطب ليس له علاق في الطب يعني, يعني بتولد على هيئة لا يستطيع أن يرى منه وذلك دي كان أمر معجز وكانت هذه المعجزة في وسط من من اشتهروا بالطب والأبرص فيبرآن بإذن الله وينادي الموت في قبورهم فيجيبون بإذن الله قال تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن وإذ تخرج الموت بإذن ومن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم طبعا زكر ابن القيم في كتاب غسة اللهفان ان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم جوزت الألف معجزة صلى الله عليه وسلم فمن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أجلها وأعلاها القرآن العظيم وهو أعظم معجزات الرسل على الإطلاق قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال تعالى قل لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كل هذه الآيات تدل على أن القرآن معجز لكنها لا تدل على أنه المعجزة الأعلى إيه اللي يدل على أنه المعجزة الأعلى قول الله عز وجل في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله يبقى بيقترح المشركون هل لا أنزل عليه آيات معجزات من رب معجزات معينة يقترحونها؟ يقول الله تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الآيات إنما تفيد الحص إنما الآيات أي المعجزات عند الله فينزلها وفق حكمته ومشيئته وعلمه سبحانه وتعالى وإنما أنا نزير مبين وأنا بشر وظيفة النظارة والتبليغ الرسالة ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه أولم يكفهم؟ أَنَّا أَنْزَلْنَا عليك الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ في ذلك لَرَحْمَةً وَذِكْرَ لقوم يُؤْمِنُونَ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ بِالْقُرْآنِ مُعْجِزَةِ ففيها التدليل على أنه المعجزة الأعلى والأقوى وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر يعني ما من نبي أرسل إلا وأوتي أي مع آمن عليها البشر يصدق تطمئن نفوسهم وكان الذي أوتيته وحياً يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعلى الذي أوتيته لأنه أوتي معجزات كثيرة فخص منها القرآن وكان الذي أوتيته وحياً فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم, أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ما معنى الكلام؟ أن كل نبي كان يؤتي, يؤتي لعز وجل معجزة وتنتهي المعجزة بوفاة هذا النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي معجزات كثيرة تنتهي بموته صلى الله عليه وسلم والمعجزة الباقية التي يكسر بها أتباعه إلى قيام الساعة هي القرآن وكان الذي أوتيته وحيا فأغرج أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيام إيه وجه الإعجاز في القرآن أول وجه من أوجه الإعجاز في القرآن بلاغته ونظمه والعجز عن معارضته بمثله ولو بعشر آيات ولو بصورة وأقل سور القرآن إيه تلات آيات طيب ما يعرفش يجيب عشر آيات ما يعرفش يجيب سورة ما يعرفش يجيب تلات آيات بعض المعتزلة كان اسمه النظام قال الإعجاز في القرآن إن ربنا صرف الناس عن إنهم يأتوا بمثله. والكلام ده كلام باطل إنما الإعجاز في القرآن أن يعجز الناس ليس مصرفين بل يبذلوا غاية جهدهم فالعرب لم, لم يصرفوا عن الإتيام بمعارضة القرآن فلم تذهب عنهم قريحتهم ولم تذهب عنهم ملكتهم الشعرية ولا فصاحتهم ولا بلغتهم إنما كانوا في قمة البلاغة والفصاحة مكتمل العارضة واللغة والبيان وعجزوا عن معارضة القرآن العجيب أنك مثلا تجد بعض أعداء الإسلام مثلا مثل زكريا بطرس مثلا معلوم أن النصارى أو غير المسلمين عندهم ركاكة في اللغة العربية لسانهم غير عربي أصلا بأصل نشأتهم لأنه ليسوا عربا ثانيا بحكم كتابهم ودراساتهم الدينية ليس فيها العربية فيعني هو بالنسبة للغة العربية أعجامي يا دوب كده بيفك الخط يعني ودليه عمال ينقض القرآن من باب اللغة طب يعني يا زكريا بطرس لو إن القرآن ده فيه خطأ نحوي أو خطأ لغوي كان, مش كان مشركي مكة العرب الأقحح هيتركه النبي عليه الصلاة والسلام يعني العقل يعني كده ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام كان عربيا لماذا يخطئ في اللغة العرب كلهم كانوا يتكلموا كده أصلا ما كانتش مازية أنه يرفع الفاعل وينصب المفعول واضح المعنى يعني ماهيش مزيه ان واحد عربي قح من قريش اصل العرب او درة العرب ووسطه عقد العرب وان هو يكون يتكلم على وفق قواعد اللغه العربيه دي مش منقبه يعني ان واحد عربي يرفع الفعل ويصرف المفول دي مساله طبيعيه زي ما خلق ربنا يعني لكن للأسف الشديد في الزمان الجهل تجد أن بعض كلام زكريا بطرس يتلقف بعض الزائغين والمعاندين والملحدين للأسف الموجات الإلحادل دبت لبعض الشباب اللي انغمس في الشهوات والطرف ولا يتلقف هذا الكلام ويتكلم على أنه شبهة. هي لا تساوي أن يقال عنها شبهة أصلا لا تساوي أن يقال عنها شبهة نرجع إلى كلامنا يبقى أول أمر من أمور الإعجازة في القرآن اللي هو الايه؟ البلاغة والفصاحة والعجزة عن الإتيام بمثل واحد يقول لك طيب ما هو العرب ده معجز بالنسبة له طيب اللي ما بيفهمش اللغة عربية أصلا والذي لا ينطق باللسان العربي إيه واجه الإعجاز القوان بالنسبة له لقوله أصلا ليه مش واجه الإعجاز الوحيد هناك الإخبار بالأمور الماضية من غير ما مصدر للتاريخ عند النبي عليه الصلاة والسلام تلك من أنباء الرسل نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العقبة المتقيم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصموا ثالثا من وجوه الإعجاز الإخبار بالأمور المستقبلة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين دعا أمر معجز قال تعالى في, المر... في... في القرآن اللي يتلى في المرحلة المكية سيهزم الجمع ويولون الدبر قال الله عز وجل في آيات المكية إنا إن لننصر رسولنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وغير لازم من الأمور دل على أمور المستقبل إبادة ثالات رابعا من إعجاز القرآن الأيات الأفاقية سنريهم آيتنا في الآفاق وفي أنفسهم يذكر لك آيات في الأفاق فيما يتعلق بالنجوم ويتعلق بالقمر وما يتعلق بالشمس وما يتعلق بالكون والآيات النفسية فيما يتعلق بخلق الإنسان وما يتعلق بعض حوث وغير ذلك أياه أيضا أوجه إعجاز القرآن من أكبر وأقوى أوجه إعجاز القرآن التشريع اللي في القرآن الأحكام التشريع اللي في القرآن أي واحد حتى لا ينطق باللغة العربية قوله القرآن شرع أحكاما للأسرة حق المرأة كذا وحق الرجل كذا وحق الأبناء كذا ده هذا الكلام ماذا يكون معجز أن يكون هذه الأحكام وهذه التشريعات فإعجاز القرآن لا يقتصر على باب لكن يعني أيضا في هذا المقام ننبه أن بعض الناس أراد أن يحمل القرآن ما لا يحتمله بالتكلف بعض أنواع الإعجاز وهي ليست من الإعجاز مثلا الإعجاز العددي في القرآن كلمة يوم ذكرت كم مرأة 365 مرأة يبقى السنة 365 يوم أولا السنة في الشرع السنة الهلالية ليس السنة الميلادية السنة القمرية يعني ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيته للناس يبقى مواقيته الناس بالأهلة مش بالسنة الميلادي أو التقويم الميلادي وقال تعالى إن, إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله ومخلق السماوات والأرض سنين لما تشوف هو بيعد يعد كلمة يوم يوما كيوم يومهم يوم إذ ما يجبهاش طيب ما هي دي يوم برضه طيب أنت عايز إيه من كورا كده القرآن لا يحتاج إلى هذا التكلف وهذا التمحل لإثبات أنه معجز ليه بقى؟ لأن الحاجات دي يسهل نقدها يسهل نقد هذي التكلفات العددية فتعرض القرآن للنقد وهو في غين عن هذا يقولك برضو مثلا أحداث برج التجارة العالمي صورة التوبة مش عارف ايه الكلام, ده؟ ايه الكلام ده والشيخ خالد السبت ليه دراسة ممتازة وتعليق على هذا الكلام وفي بعض الباحثين عمل رسالة رسالة او بحث لقدر رسالة علمية ولا بحث مستقل أتى ببعض هذه الكتب اللي بتكلم عن الإعجاز العادة في القرآن وتتبعها وأظهر ما فيها من خلال فلا نحمل القرآن كتاب هدى مش هنعمل بكتاب فوزير وكتاب ألغاء يعني لا نحمل القرآن ما لا يحتمل يبقى دي كان من معجزة النبي عليه الصلاة والسلام القرآن ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر عندما سأل أهل مكة النبي أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر شقيني فرآه أهل مكة ورآه غيرهم قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر في البخاري عن أنس أن, النبي أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية ولم يعينوا فأشر إلى القمر فانشق نصفين فرآوه اقتربت الساعة وانشق القمر فقالوا إيه قالوا سحر مستبر يبقى اللي بيطلب الآية بيطلب ودينا تعلم منها في مجدلة في, في مناقشة بعض المعاندين وغيرهم بعض الناس يعد يعرضك ويعندك في النقاش ويجدلك وهو ليس من غرض اتباع الحق نعم غرضه فقط الجدال وغرضه فقط محاولة التلبس على الحق لمن يسمعه ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحراب إلى المسجد الأقصى وأيض من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وحنين الجذع له صلى الله عليه وسلم وتكسير الطعام بين يديه فكان الطعام القليل يكفي الجيش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنها إبراءه لكثير من المرضى بمجرد أن يمسح عليهم وغيره من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومعجزات الرسل كثيرة خصوصا معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أيده بكثير من الآيات والبرهين التي لم تجتمع لنبي قبله وما سقطته هنا إنما هو للتمثيل فقط نقف إن شاء الله عشان الشيخ محمد وصلى الله عليه